انها غابشه وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء انفجارا لنخرج به حبا وجنات ألفافا إن لا يَوْمَفَصْلكَانَ م قاتَ يَوْمَ يُفَقُ في الصّورِ فَتَأتُونَ أَفواجَ وَفُوتِحَاتِ السَّماءُ فَكَانت أَبَوبَا وَسوُيرَةِ الجِبالُ فَكانَت سَوربَا إَّ بَه مكانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء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 تقين مفازا حبائق وأعنابا وكواعب أتغابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاءا يرببك عطاء ان حسابا رب السموات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون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 قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا ليتني كنت ترابا